يا زين يا زين يا زين مع وقت المسا روحا تنق وجمع النشامى محترين غابوقة مرعاه من نبت الحياك اللي زملق بالبر وانواع العلف ما تذوقا. بالبر وانواع العلف ما تذوقا. برض خلا ما به معرض ولا سوق. يا شفه المحزون يركض خفوقا. نفود يعجب منظره ضره طعسي وفلوك. لا طبة القيلات واسع فلوقا لا طبة القيلات واسع فلوقا يا زين مع وقت المسا روحا تنهب جمع النشام احترين غابوقا مرعاه من نبت الحياك اللي زملو بل بر والواع العنف ما تدوقا بالبروى والعلعن ما تذوقا مع رعن مصلاح ما هو بمطف تثليه مع رو حد ما والجو غايم والرعد تسمعه فوق ايسر مغيب الشمس بنات أي ايسر مغيب الشمس بنات والصبح قابلت أكمل الشمس بشروق توه على العالي تبيان شروق خذت لك في مرتع الصيد طاروق راعل ولع مشياه وشوفه يشوق راعل ولع مشياه وشوفه يشوق المس روحا تنهب جمعا شاما محترين غابوكا مرعاه من نبت الحياكي كل زملو بالبر والواع العنف ما تذوقا بالبر والواع العنف ما تذوقا وكفك عليهم غرب للجول بالحوق شرهن على المج في سريعين الحوقا هذا منا يوكل مطرود ملحد والخلج موت ساكن في حلوقه والخلج موت ساكن في حلوجا يا مع وقت المساء روحات النوك جمع النشام محترين احترين غابوجا مرعاه من نبت الحياة كل زملوك بالبر ونوا علف ما تذوقه بالبر ونوا علف ما تذوقه يا زين يا زين مع وقت المساء روحت وحتى النشامى ما احترين نغابوق مرعاه من نبت الحياة كل زمله بالبر ونوا علف ما تذوقه بالبر ونوا علف ما, ما تذوقه